Book 2 Firer tyve O du og i Kom du for sent til buen? Heret fat der الحافلة هل قد فاتك الباص؟ <تصفيق> لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة هادو ايك موبيل تلفون مد ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ Næste gang skal du komme til tiden. Kundakikan filmar til kadima. Kundakikan filmar til kadima. Næste gang skal du tage en taksa. Kud sajarata usra filmar til kadima. Kud sajarata usra filmar til kadima. Næste gang skal du tage en paraply خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. إمون هيا فلي. غدًا عندي عطلة. غداً عندي عطلة. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غداً؟ jeg kan desværre ikke i morgen. Jeg reddan, desvær ikke i morgen. Jeg kan Skal du lave noget i den her weekend? Har du kæd kæd tilgæt l'esvær? Held kæd eller har du allerede oh, <hans en aftale? O, kadsurt, mutawaiden? O, kadsurt, mutawaiden. Jeg foreslår, at vi mødes i weekenden. Aktarihu, en naltakhi, fiat latini hajjatil usboa. an en naltakhi, fiat latini hajjatil usboa. Skal vi tage på skovtur? هل نقوم بنزها؟ هل نقوم بنزها؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ أهنتك على سااخذك من المكتب سااخذك من المكتب يا هندره داي فيمه من المنزل سااخذك من المنزل يا هندره داي في بـس ستوبستاديت من محطة الباصات الحافلات سأأخذك من محطة الباصات